Fifty Languages Toachitura Zira واحدun وأربعون واحد التوجيه التوجيه Tourist against word اين مكتب الاستعلام السياحي اين مكتب الاستعلام السياحي هل عندكم لي خريطه للمدينة؟ هل عندكم لي خريطه المدينه هل يمكن هنا غرفة في فندق هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق قالزرت هي المدينة القديمة؟ اين هي المدينه القديمه تشيلسر تدشي موزير تدى الشئ هو المتحف؟ أين المتحف؟ بوشتة مارك أخر تدى شبشافنخ بلتشت يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ قغاغ أخر تدى شبشافنخ اين يمكن شراء زهور اين يمكن شراء زهور بيليتهر تده شيپشافنخپله قشت اين يمكن شراء تذاكر سفر اين يمكن شراء تذاكر سفر قوها اوچپر تده الميناء بزرر السوق اين السوق قصر سراير تد شي اين القصر اين القصر اكسكورسي <تسجن> سيدوا متى تبدا الجوله إكسكورسير سدغى زاوخر متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ إكسكورسيام سدفاديز واختو تقوى كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ سا نم تبزاكة غشئر جيد اريد مرشدا يتحدث الالمانيه اريد مرشدا يتحدث الالمانيه س ايتالياني بزيقي غوشيره جيد سفياغ اريد مرشدا يتحدث الايطاليه أريد مرشدا يتحدث الايطاليه س فرنسي بزيقي غوشيره جيد سفاري أريد مرشدا يتحدث الفرنسية أريد مرشدا يتحدث الفرنسية